مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ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 وَيُؤمنِونَ بِهِ وَيَسْتَعْفِرُونَ للَّذينَ آمنوا رَبّنَا وَسِعَتَ كُ شَيءِر الرَّحْمَةَ وَعِلمَا ربَّنَا وَصِعَتَ كُ شَيءِ الرَّحْمَتَ وَعِلمًَا فَغْفِر للَِّذ نَتَابُ وَتَّبَعُ سَبِيلَكَ وَقِيهِم عَذاَبَجَخِيم.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 وَلا قَدَ أَسَنامُ سَابِآياتاتِنَا وَسُلطانان مُبين إِلَ فِ الرعَونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقَاوا ساحِرٌ كَذذَّاب فَلَمَّ جَاءهُمْ بِالحَقِّ مِن عن بِنَاقالَاُ قُتُلُ أَبنَاَّذ نَ آمَنُوا مَعَ قال قُتِلُوا ابْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 وَقَد جَأكُمْ بِالْبَييناتِ مِ الرَبِّكُمْ وَإيَكُ كَذِباًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإَكُ كَذِباًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإَكُ صَادقَي يُصِبَكُمْ بَعْضَُّ الذي يعدكم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 وَكَذَلِكَ زُّنَ لِفِ الرعونَسُ أُعملَلِهِ وَصُددَعَن السَّبيل وَمَا كَْدُ فِي الرعَُونَ إِلَّا فِي تَباب وَقَالَ الذي آممَنَ يَا قَوْمِ التَّبِعون أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرغَّشاد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 لا جَمَ أن مَا تَدعونَنيِي إلَْهِ لَسَ لَهُ دَعوَةُم فِي الدُّنْيياَا وَلَا فِيآخَِةِ وَأَ مَ رَدَّّنَ إلىى اللهَّ وَأََّ مَ رَدَّّنَ إلىى اللهَّهِ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 قالوا أولم تكتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن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 كَذَالِكَ يُفْكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ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 ذَلِكُمْ بِماَاكُنْ تُمْ تَثَْحونَ فِي الأرض بِغَيير الحَِّ وَ بِماَاكُ تُمْ تَمرَْحون أدَخُلُ أَبَوابجَهًاَّ مَ خَالِدينَ فِيهَا فَبِسَمَثوَ المُتَكَّرين فَصْبِر إِ وَعددَ اللهَّهِ حَّ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 وَمَا كانَ لِرَرسُولٍ أَأتِيَ بآيَةٍ إِلَّا بِإِذنِ الل فَإِذَا جَ أَأَممررُ اللهَّهِ قُضِيَ بِالحَّ وَخَصَِهَُا لِكَ الْمُبطِلُون أَ اللهَّهُ الذي جَعللَ لَكُمُ الْأَنعَامَلِ تَركَبوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأكُلون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 فَلََّا رَأَوْ بَأسَّنَا قالَاوا آممَن بِلَّهِ وَحْدَهُ وَكَثَر نَا بِمَاكُنَّ بِهِ مُشرِكين فَلَمْ يَكُ يَم فَعهُمْ إمَانُهُم لََّا رَأَوْ بَأسَّنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّ قَدَ خَالَتْ فِي عبَادِه وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْكَافِرُونَ